وَمَا مَنَ عنَّّ سَأَ يؤِّنُ إِذ جَ أَهُم الْهُدَ وَيَسْتَغْفِ رََّهُم إِلاا أَ تَأِّيَهُ سَُّةُ الاولين الا ان تأتيهم سنة الاولين او يأتيهم العذاب قبلا